بِهِمْ مُحْدَثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ مَا لَهُمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٌ إِلَّا استمعوه وهم يلعبون لا هي وَأَسَرُ النَّجِّ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْهَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُنَّ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَنَسْحَرُ وَأَنْتُمْ تُلْصِرُونَ قَالَ رَبِّي عَلَّمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنَا رَبِّي عَلَّمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْ أغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية بل قالوا أغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فلي بل يأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها من اهلنا افهم يؤمنون افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجلا نوحي اليهم وما ارسلنا قبلك الا رجلا نوحي إليهم بس سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا that وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُوَيَّةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍّ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُوَيَّةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍّ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بَشَرًا قَالُوا نُوحِي إِلَيْكَ ۖ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ فَأَطْعَمَنِي مِمَّا يَأْفِنُونَ ۖ وَأَكْفَانِي ۖ وَإِن فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تبخلوا ورجووا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. 126. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 127. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 128. وما خلقنا السماء والأرض وما لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو وزاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو وزاهق ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون Walaupun man di satawati dan bumi, walaupun man di satawati dan bumi, dan yang يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أمتخذوا آلهة من الأرضهم ينشرون. أمتخذوا آلهة من الأرضهم. لو كان فيهما آلها إلّا الله لفسرته. لو كان فيهما آلها إلّا الله لفسرته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب عما لا وَصْفٍ مَّا يَصِفُونَ وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة الهاتُور هانكم، الهاَتُور هانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا قالوا تخذ الله من ولدا. وقلوا تخذ الله من ولدا. سبحانه. سبحانه. بل عباد مكرمون. بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يا الله ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضوا وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فذلك نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أو لم ير الذين كفروا الأرض كانت رثا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أ يؤمنون أ وجعلنا في الأرض رواسياً تميد بهم وجعلنا فيها فج gens سبل لعلهم يهتدون. يَدُون وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وما جعل المال بشرًا من قبلك الخلد وما جعل المال بشرًا من قبلك الخلد أفيم التفهم الخالدون أفيم التفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَرْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَنَرْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم قل قل إنسان من عجل قل قل إنسان من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلون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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها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 قل ميت لكون بالليل والنهار من الرحمن قل ميت لكون بالليل والنهار من الرحمن بلهم عن ذكر ربهم معرضون بلهم عن ذكر ربهم أم لهم آلهة تمنعهم من ذننا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من ذننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا يصحبون. وأنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعناها 113. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 114. أفهم الغالبون قل إنما لا يَسْمَعُ الصُّدْعَ دُعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَا يَسْمَعُ الصُّدْعَ دُعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا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 نُضِرُّ الْمَوَازِينَ فَإِنَّ كَيْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وكفابنا حاسبين، وكفابنا حاسبين، ولقد آتينا موسى وأعطنا الفرّقان وضياء وذكر للمتقين، ونقرأ آتينا. يخشون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا لكرم مبارك انزلناه أفأنتم له, منكرون أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 aja اللاعبين قالوا اجئتنا في الحق ام انت من التاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وانا السماوات والأرض الذي فقرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فَتَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَاتُبِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بنفعله كبيرهم هذا فسألوه 126. 126. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 127. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 128. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا 117. وسلاما على إبراهيم 118. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 119. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين نَصَالِحِينَ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمَّا تَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ ثُرَ الْخَيْرَاتِ إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدينَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدينَ وَلُوطًا أَتَينَهُ حُكْمَ وَعِلْمَ وَنَجِينَهُ مِنَ الْقَوِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين, قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأرخناه في رحمتنا إنه من الصالحين إنه من الصالحين ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنججناه وأهله من الكرب العظيم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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لحكم شهيدين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلن اتينا حكمًا وعلمًا وكلن اتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وَخَلَقْنَا لَهُ نَادِهٌ فِي الْجِبَالِ يُسَبِّحُنَا وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ وَأَلْمَنَاهُ صَنَعَتَلَهُ سِلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَسِّكُمْ فَهَلْ أَلْتُمْ شَاكِيُونَ فَهَلْ أَلْتُمْ شَاكِيُونَ وليس ليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوّصُنَّ لَهُنَّ وَيَعْمَلُنَّ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَنَارُهُمْ حَافِظِينَ وَكُنَّارُهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضر وَأَنْتَ الْحَرْرَاعِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرْ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرْ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ Wa atainahu ahluhu wa mithluhu mawhum rahmatan mina indina wa dzikra lil alabidin. Wa ismaa ila wa idrisa wa dal kifl. Wa ismaa al sabirin. وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين انهم من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّكُودِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى أن لن عَلَيْهِ فَنَادَى Fanaa dalam kezaliman, Allah, Inaillah, Ina anta Subhanak, Inni kuntu min al-zalimin. Fanaa dalam kezaliman, Allah, Inaillah, Ina anta Subhanak, Inni kuntu min فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننج المؤمنين. وكذلك ننج. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين واللاتي احصنت فَأَوْجَحَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبِنْهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَأَوْجَحَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبِنْهَا إن هذه أممتك أممَة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمرهم بينهم. وتقطع أمرهم بينهم. كل إلينا راجعون. فَمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لسعيه وَإِنَّ لَهُ كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان أولئك آلهة ما وردواها لو كان أولئك آلهة ما وردواها وكلم فيها خالدون وكلم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحصن أولئك عنها مبعدون لهم من الحسناء إنك عنهم بعضون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون وهم في مشتهت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 كُلُّ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نُقْضِ السَّمَاءَ كَقَصِيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ يَوْمَ نُقْضِ السَّمَاءَ كَقَصِيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَرَفَعَ الْقَلَمَ يُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّ فَاعِلِينَ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلا غل لقوم عابدين إن في هذا لبلا غل لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قُل إنَّمَا يُوحى إلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَلْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَلْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُّونَ وَإِنْ أَدْرِي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 نَتُنْ لَكُمْ وَمَتَاعٌ قال حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا, تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون